<تصفيق> بللك شوف بقى لك بقى لك قلت حبي يا حبي بزدير عليك باش صوت كلامك وعينك بقلت شو بقلك بدي قلك إني بحبك كلمت حبيبي يا حبيبي عليك باش صوت كلامك وعينك Huk neut voivat minä taudo filtRAa hocamattin A 장inin niHA Agota vainvast flats ما صدق وانا شايف طيبه قلبك بتغار علي قد الدنيا بموت عليكي عمر من إليك. قلبي ما ولا قلبك بتغار علي